ومنه من قال وايضا واستدلوا بحديث المغير بن شعبة قال فمسح على خفيه ولم يذكر التيام ومن العلم من قال تتياما لأن المسح فرع عن الغسل ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس وكون المغير لم يذكر التيام وقال لأن هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعجبه التيامن كما لو قال مثل فلوضو ثم غسل رجلي و و ولم يذكر اللومنى قبل يسرة وهذا هو الأقرب الأقرب أنك تبدأ باللومنى قبل اليسرة قال وأخذ ماء جديد للأذني يعني يسنن الإنسان إذا مسع رأسه أن يأخذ ماء جديد لأذنيه الدليل هنا دليل وتعليل الدليل حديثه عبد الله بن زيد أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضى فأخذ لأذنيه ماء غيره الماء الذي مسح برأسه هذا معنى الحديث ولكن هذا الحديث شاث لأنه مخالف لما مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه غير, غير فضل يديه لفظ الحديث ما سحى برأسه أو مسح رأسه بماء غير فضل يديه رواه مسلم حديث عبد الله بن زي من هذا الوجه فعلى هذا يكون يكون الصواب أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين ولان جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاه والسلام لم يذكر أنه اخذ ماءا جديدا للاذنين الا هذا الحديث الشاد على هذا يكون الدليل ضعيفا ما هو التعليل لاخذ ماء جديد للاذنين يقولون التعليل لانهما كعضو مستقل فنقول انهما ليسا عضوي مستقلين في دليل انهما يمسحان مع الراس مرة واحده فيها الغسلة الثانية والثالثة طيب أيضا من السنن من السنن الغسلة الثانية والثالثة والغسلة الأولى واجبة لقوله سعال فأعصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فالأولى واجبة والثانية أكمل والثالثة أكمل لأنها أبلغ في التنظيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وتوضع كذلك مخالفا فغسل وجه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد فقال إذا غسلت وجهك مرة فلا تغسل اليدين مرتين وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل رجلين ثلاثا ولكن السواب خلاف ذلك فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف فغسل الوجه ثلاثا ولدين مرتين ورجلين مرة ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائما او الافضل ان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة الاخير هو الاقرب وقد يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات وتوضأ مرتين ايضا لبيان الجواز وخالف لبيان الجواز ولكن أن نقول أن الأصل ما هو التعبد والمشروعية فالظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوع يعني توضى مرتين مر... ثلاثا مرة وعلى رأي المؤلف الثلاث أفضل من الثنتين والثنتين, و... والثنتين أفضل من الواحد وقد ألغز بعض العلماء في هذه المسألة وقال لنا سنة أفضل من واجب والذي دل عليه النص أن الواجب أفضل من السنة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه نعم وهذا الثلاث سنة وهي أفضل من الواجب وابتداء السلام سنة وهو أفضل من رده نعم فما هو الجواب عن هذا اللغز الجواب عن هذا اللغز إنه لغز خطأ وليس بصواب لأن, الغسل لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثا قد دخل فيها الواجب فهو قد أتى بالواجب وزيادة فكيف يصبح أن نقول إن السنة هنا أفضل من الواجب وأما السلام فقالوا ان ابتداء السلام أفضل من رده ونحن نناقش هذا القول من وجهه الوجه الأول قد يقول القائل إن رده أفضل لأن رده واجب وابتداءه سنة والحديث عام ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أرفتم؟ وحينئذ يبطل الإلغاز به من أصله وقد نقول إن ابتداء السلام أفضل من رده لأن رده مبني عليه حاز مبتدئ السلام حاز فضيلتين أنه ابتدأ السلام وأن ابتدائه كان سببا لواجب سبب لواجب فمن أجل ذلك كان أفضل والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النفل أفضل من الفريضة للحريض الذي ذكرنا وللنظر الصحيح لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها لجعلها باختيار الإنسان على سبيل الاستحباب نعم هذه ما وردت ما وردت الجوازج يجوز هنا. لكن لا تفعله على سبيل التعبد نعم قال ان الشك الحديثان يا يا حد ما فضيله الفرض الا فرض فضيله النفل. وكان حديث الناس الصعبه فائده يدل على اعظم نعم يعني قال ان هذا النفر افضل من الفريضه نعم ورد في كتب ورد في هذا المال اي نعم من الفرض ما يدل على ضعف هذا لا لا ما لا ما, ما نستطيع ندار هذه قاعدة ما نستطيع هذه قاعدة نعلّل بها تلك ثم قال المؤلف باب فروض الوضوء وصفته باب فروض الوضوء وصفته أي و باب صفته الفروض جمع فرض جمع فرض وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثن ولكنه جمعها باعتبار تعددها فقال باب فروض الوضو فهي جمع فرض والفرض في اللغة يدل على معاني أصلها الحز والقط الحز والقط هل تعريف هون الحذف ها ايش هو ها الحذف الفرض والفرض الحذف والحذف الفرض والحال معي يصلح ها يعني معناها قطع بدون ابانه قطع بدون ابانه والقطع ها حذف مع ابانه واضح <تصفيق> نعم طيب أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجه ومعنى مرادف له أنه بمعناه فمعناه مواحد وهو ما أمر به على سبيل الإلزام ما أمر به على سبيل الإلزام أي بالفعل يعني أمر الله به ملزما إيانا أن نفعله عرفتم وحكم أن فاعله مثاب وتاركه خطأ وتاركه مستحق للعقاب لأن الله قد يعفو عنه هذا حكم وعند أبي حنيف رحمه الله أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ضني فما كان ثابتا بدليل قطعي أي قطعي الثبوت والدلالة فهو فرض وما ثبت بدليل ضني في ثبوته أو دلالته فهو واجب واضح وعلى هذا مثلوا لذلك مثلوا لذلك قالوا قراءة شيء من القرآن فرض فرض لقوله في الصلاة قصته لقوله فقروا ما تيسر من القرآن وقراءة الفاتحة واجب لأن قراءة الفاتحة من أخبار الأحاد وعند كثير من الناس من الاصوليين وغيرهم ان اخبار الاحاد لا تفيد الا الظن فقالوا مثلا قراءه الفاتحه من باب الواجب وقراءه ما تيسر من القران باب الفرض ولكن جمهور اهل العلم يخالفونهم في ذلك يقولون ان الفرض والواجب ها مترادفان ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه فنقول المراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء المراد بها أركانه وبهذا نعرف أن العلم رحمهم الله قد ينوعون العبارات فيجعلون الفروض أركانا ويدل على أن المراد بالفروض هنا أركان أن هذه الفروض هي التي تتكون منها ما هي الوضو لا وكل أقوال أو أفعال تتركب منها ما هي العبادة فإنها إيش؟ أركان لأن الوضو ما هي تتركب من هذه الأشياء الأربعة يقول لك ما هو الوضو هو غصب وجه واليدين ومسح الرأس مش بعد وغسل الرجلي إذن المراد بفروض الوضوء ما هي أركانه والوضوء في اللغة مشتق من الوضاء وهي النظافة والحسن وأما في الشرق فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة محصوصة تعبد الله تعالى في غسر أعضاء على صفة مخصوصة ما هي عبد الرحمن؟ الوضوح في اللغة الوضوح هو تعبد اللغة؟ نعم لا, لا يجيب لأنه قريب لي وقلبه مشتق من هذا في اللغة وأما في الإصطلاح فهو التعبد الله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة فإن قلت هذا الحد غير صحيح لأنك قلت بغسل الأعضاء والرأس لا يغسل فالجواب أن هذا من باب من باب التغليق نعم وقوله وصفته معطوف على فروض وليس معطوفة على الوضوط يعني وباب صفة الوضوء والصفة هي الكيفية التي يكون عليها وللوضوء صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة نعم وفقنا بحديث وصفات وصفات وواجب وكسل معجب اي بس هذه خارج اركاني قال فروضه سته فروضه سته الاول غسل الوجه غسل الوجه فقولنا غسل خرج به المسح لا بد من الغسل فلو بللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فلا يسري غسل فما هو الغسل قال العلماء الغسل أن يجري الماء على العضو يجري جريان على العضو هذا هو الرص وقوله الوجه الوجه ما تحصل به المواجهة وإن شئت فقل ما يواجهك من الشيء وحد الوجه طولا من منحن الجبهة إلى أسفل اللحية طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن وقولنا من منحن الجبهة هو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد لأن شعر الرأس المعتاد يصل إلى حد الجبهة المنحن هذا وهذا هو الذي تحصل بالمواجهة لأن المنحنة قد ان ما فصل بين المواجهه الوجه الدليل ارحمك الله الدليل وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم هذا الدليل فامر الله تعالى بغسل الوجه وهل يجب ان ان يرسل ما ما من لحيته نعم ها نعم المذهب يجب لأن, مس... لأن مسترسل اللحية تحصل به المواجهة ثم إن كان الشعر خفيفا وجب يصل الماء إلى ما تحته وإن كان كثيفا اكتفي بغسل ظاهره وخلل ثانيا قال, قال المؤلف والفم والأنف منه الفم من الأنف من, من الفم من الوجه والأنف من الوجه لماذا؟ لأنهما موجودان فيه وداخلان في حده فهما من وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء لكنهما غير مستقلين فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبيته عظم على الجبهة ها؟ وأشار بيده إلى أنفه وإن كانت المشابه منه ليس من كل وجه إذن يجب على المتوضي أن يتمضمط وأن يستنشق الثانيا غسل اليدين غسل اليدين المؤلف أطلق رحمه الله ولكن يجب أن يقيد ذلك بماذا إلى المرفقين لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف فقط والدليل على أن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفين لكن لابد أن نقول إلى المرافق أين المرفق يا عبد الرحمن بن دور هذا هو الحمد لله طيب. هذا هو المرفق هذا المفصل الذي بين العضد والدراء وسمي مرفقا من الارسفاق لأن الإنسان يرتفق عليه اتكت نعم فهو كالشيء الذي يرتفق به الجالس نعم, نعم. طيب اذا لا بد من دخول ايش ان المرفقين الدليل قوله تعالى وايديكم الى المرافق ايديكم الى المرافق ثانيا ومسح الراس ومنه الاذنان مسح الراس الفرق بين المسح والغسل المسح لا يحتاج إلى جرائل الماء بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء ثم يمسح بالرأس مبلوله وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل لأن الغسل يشق على الإنسان ولا سيما في أيام الشتاء ولا سيما إذا كثر شعره فإنه يشق عليه بلا شك إذ أن الماء لو غسل الرأس لو غسل لا نزل الماء الجسم وإذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مدة طويلة وهذا يلحق الناس العسر والمشقة والله عز وجل إنما يلد من عباده أن طيب مسح الراس اين حدود الراس من من حافة الجبهه الى منابة الشعر من من من الخلف هذا طولا وعرضا من الاذن الى الاذن اذا فالبياض الذي بين الاذنين من الراس ولا لا مده في بياض بين الاذنين بين الرأس فيه بيض تأكدوا فيه بيض هذا من الرأس هذا من الرأس طيب لكن ما الذي يقول ومنه الأذنان ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان ما هو الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واضب على مسح الأذني على مسح الأذني وأما حديث الأذنان من الرأس فقد ضعفه كثير من أهل العلم وقالوا إن طرقه واهية ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها أي بتعددها إلى درجة الحسن وبعض العلماء حسنه وبعضهم صححه لكن عندنا دليل أقوى من هذا ما في إشكال وهو مواضبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذني وعلى تقديل صحة الحديث الأذنين من الرأس فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها وهي عند حلق الرأس في حج أو عمره يجب عليك ان تحلق شعر اذنيك قل لا لا يجب ما داما اذنان من الرأس يجب ها؟ لا فيهن شعر كيف؟ بعض الناس يكون فيهن شعر بين يختلفون لكن بعض الناس يكون على فوق شعر وبعض الناس يكون في المغابر شعر نعم؟ وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك أو, أنه أو, أن, أو أن الناس مكلفون يقال طلع كل شعره في مغاب الأذن وحلقها ولا قصرها نعم المهم إذا قلنا الأدعاء من الرأس فلا بد من حلق الشعار الذي عليهما لأنهما من الرأس أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره فإن المثلة فقد كفين إياه نعم نعم نعم نعم لا يدل على الوجوب لأنه بيان لمجمل إذا كان الفعل بيانا لمجمل فإن له حكم ذلك المجمل فإذا كان المجمل إذا كان المجمل مأمورا به صار مأمورا به وكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان مجمل في الآية ما ذكر لكن كون الرسولي واضب على مسح وهم في الرأس تريعا الانتحات فيه نعم ومسح الرأس ومنه الأذنان <تصفيق> و... وغسل الرجلين غسل الرجلين المؤلف أيضا أطلق الرجلين ولكن فيه نظر نقول إلى الكعبين لأن الرجل عند الإطلاق لا يصل فيها العقب بدليل أن قطاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع أيديهم وأرجوهم من خلاه من أين يقطعون من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم ويبقى العقب ما يقطع وعلى هذا فيجب أن نقيد الآية أن نقيد كلام المؤلف بما قيد قيدت به الآية وهي قوله وأرجو إلى الكعبين فما هما الكعبان محمد الله هما أبد هذا هما الكعبان نعم وأرجو لكم إلى الكعبين هذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنة لكن الرافضة قالوا لمراجب الكعبين ما تكعب وارتفع وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا في ظهر القدم قالوا لأن الله قال إلى الكعبين ما قال إلى الكعاب وأنتم إذا قلتم من الكعبين دوني فالأرجل كم في من كعب أربعة كان يقول إلى الكعاب فلما قال إلى الكعبين علم أنهما كعبان في رجلين وهما هذا والعجيب أن الرافض يخالفون الحق في ما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة أولا أنهما يغسلون الرجل يمسحونها مسحا وثانيا يصلون بالتطهير إلى هذا الناتع في ظهر القدم وثالثا لا يمسحون على الخفين إذا المسحى الخفين محرم ولا يجول فخالفوا الحق في أمور ثلاثة مع العلم بأن ممن روى المسحى الخفين من؟ من. علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنها الذي هو إمام الأئمة عندهم نعم والحاصل أن, أن... أن رجلين يوصلان إلى إلى إيش إلى الكعبين الله. مسح... غسل الرأس بدلا عن مسح في ثلاثة آراء في العلم منهم من قال لا يجزئ ومنهم من قال لا يجزئ ومنهم من قال يجزئ إن أمر يده على رأسه وإلا فلا وهذا هو المذهب لكن مع الكراهة يعني حتى على قلب الإجزة فإنه مكروه فالذين قالوا إنه يجزئ قالوا لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا لأن الرأس يكون فيه شعر ولو كلف الناس بغسله لكان في ذلك مشقة لا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد فاسقط الله الغسل تخفيفا على العباد فإذا غسله بدلا عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو أغلب فيجزئ والذين قالوا لا يجزئ قالوا لأنه خلاف أمر الله عز وجل والله تعالى قال امسحوا برؤوسكم وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والذين قالوا بإزاء الغصر مع إمرار اليد قالوا لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل ولكن على كل حال فلا ريب أن مسح أفضل من الغسل المسح أفضل من الغسل لا شك في هذا وإزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر أما مع امرار اليد فالأمر في هذا قريب طيب لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقيه الراس طيب ما هو الدليل كيف تحكم بلا دليل لو مسح بالناصيه فقط يعني يجزي يجزي الدليل على رؤوسكم نعم الباء التبعيد كان الباء قال برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم والباء لا في باللغه العربية للتبعيض ابدا قال البرهان من زعم ان الباء تاتي في اللغه العربية للتبعيض فقد اخطا ما تاتي الباء للتبعيض ابدا في اللغه العربية وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين فهنا المسح على الناصية أجزاء لأنه مسح مع العنامة فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصية فقط طي ما هو الدليل على الموالات نقرأينا ها الترتيب ما شرحنا طيب يا طيب ومسح قول ومنه الأذنان من الرأس الأذنان طيب الدليل قلنا من الرأس ها؟ واجب أن يحلق شعر أذنيه لا تقصير مهنة شيء مهنة طول هل تقصر إلا كان على على مذهب العامة في جوج معجوج اللي يقول لهم آذان واحدة يجعلها فراش والثانية يجعلها لحاف على رأي العامة يمكن طيب يقول المؤلف رحمه الله والترتيب الترتيب عرفنا دليله من القرآن من آيات الكريمة من كم من وجه الوجه الأول ادخال الممسوح بين الموصولات وهذا خروج عن مقتضى البلاغة والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب ثانيا لا من الآية أن هذه الجملة وقعت جواب للشرط وما كان جواب الشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط حسب وقوع الجواب الثالث نعم أن الله ذكرها مرتبة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأوا بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى طيب إذا قلنا بأن الترتيب فرض فهل يسقط الترتيب بالنسيان أو بالجهل نعم فيه خلاف بين أهل العلم منه من قال إنه يسقط بالترتيب والنسيان <تصفيق> قصدي نعم إن الترتيب يسقط بالنسيان والجهل يسقط بالنسيان والجهل لأن ذلك عذر وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله ومنهم من قال إنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان وقياسه على الصلوات أي على قضاء الصلوات فيه نظر لأن الصلوات كل عباده كل صلاة عبادة مستقلة لكن الوضوء عبادة واحدة ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها لو سجد الإنسان قبل الركوع ناسيا هل نقول إنها أنها تجزئه الصلاة لا ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء نعم لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية وكان منذ نشأ وهو يتوضع فياصل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس لو فرض أن أدن وقع له مثل هذه الحال فقد يتوجه القول بأنه يعذر بجهله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال طيب إذن الترتيب فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا نعم نعم ما يمكن أن نفسه الذي الذي راه التوباء هذا في موالات الترتيب لا الترتيب ما ما في ذكير الترتيب لانه هذا الموالات هذا الموالات لان الترتيب هنا ما دمنا في الرجل ما بعدها شيء حتى ترتب يعني لو كان لو كان العهد قريبا قلنا اذهب واصل رجلك وانتهي وانتهي لا البقعة بيضة مهارشا البلد البقعة بيضة والبيضة قد, قد توجد مع, مع نشوفة الماء ولهذا لو غسل الإنسان مثلا يديه شهبا وجد اثر الماء وبقي لما أصابه الماء أشهب على ما هو عليه حتى لو يبست المهم أن هذا استدلوه به في الموالات طيب الموالات أيضا فرض وهي الفرض السادس الموالات والموالات معناها أن يكون الشيء مواليا للشيء أي عاقبه بدون تأخير هذه الموالات أن يكون الشيء متصلا بالشيء أي مواليا له بدون تأخير هذه هي الموالات وإنما اشترطت الموالات يمكن أن نأخذها من الآيات الكريمة لأن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر إذا قمتم فاغسلوا إذا قمتم نعم فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم فاغسلوا أيديكم إذا قمتم فامسحوا برؤوسكم إذا قمتم فاغسلوا أرجلكم فتكون متوالدة ضرورة أن الشرط أن المشروط يلي الشرط هذا واحد دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع متواليا ما كان يصل بين عراء وضوئه ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضع وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال فأمره أن يعيد الوضوء أمره أن يعيد الوضوء هكذا رواية أحمد ولكن رواية مسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك ارجع فأحسن وضوءك والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحده مع الآخر أن الأمر بإحسان الوضوء معناها الأمر بإتمام ما نقص منه وهذا يقتضي أن يغسل ما ترك فقط دون ما ما سبق ويمكن أن تحمل رواية أحسن وضوءك يعني ائتي به حسنا وذلك بإعادته, وذلك بإعادته فتحمل رواية مسلم على رواية الإمام أحمد لأن رواية الإمام أحمد سندها جيد جوده الإمام أحمد نفسه وكذلك من كثير قال إنه حديث جيد صحيح فصحه والحاصل أن هذه دليل من الكتاب والسنة دليل من النظر أن الوضوء عبادة واحدة فإذا فرق بين أجزاء هذه العبادة صارت متجزئة ما هي عبادة واحدة لبادة الواحدة لابد تكون كتلة واحدة لا تتفرق أجزاؤها وهذه فهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالات وأنه لابد من الموالات وهناك قول ثاني في المسألة لأهل العلم أن الموالات ليست بشرط وإنما هي سنة لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق فإذا كان حاصلا بالتوالي والتفريق صار التوالي سنة وليس, وليس بواجب ولكن الأولى القول بأن الموالات شرط لأنها كما قلنا عبادة واحدة لا يمكن أن تجزأ لكن ما معنى المولاة كسرها المؤلف قال وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بالشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح الهوى فالمولاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله الذي قبله يليه مهلذ قبله كله لو فرض أنه تأخر في غسل اليدين فغسل اليدين قبل أن ينشف الوجه ثم تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان لكن بعد أن نشف الوجه يجزئ ولا لا يجزي لأن المراده بقوله الذي قبله يعني على الولاء ما هو كل الأعضاء السابقة وقلنا بزمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل فزمن الشتاء والرطوبة يتأخر فيه النشوء. النشاف أولى لو كان هناك ضباب يعني النشاف يتأخر كثيرا وإذا كان في زمن حار فإنه يكون سريع النشاف وكذلك لو كان في ريح شديدة فإن النشاف يكون أسرى وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخال من الريح وقال بعض العلماء وهو رواهنا أحمد ان العبره ليس بنشفه بنشفه الاعضاء ولكن بطول الفصل عرفا فاذا طال الفصل عرفا فانه يكون ف فإن ف تفوت فلابد من ان يكون الوضوء متقاربا عرفا وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة فإذا قال الناس إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل فإنه يعتبر مواليا لكن كما, قلت كما سبق لنا كثيرا العرف قد لا ينضبط قد لا ينضبط فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط نعم وقوله الموالات يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالات لأمر يتعلق بالطهارة مثل أن يكون في أحد الأعضاء حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بإزالة ذلك الحائل مثل إيش كالبوية لما جاء يصدع يديه فيها بوية تحتاج إلى زمن يأتي مثلا بالقاز ولا بالبنزين يحتاج إلى زمن فهو جعل يشتغل بإزالة هذا المانع فإن ذلك لا يضر لأن هذا يتعلق لأمر يتعلق بطهارته وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت الآضاء حينئذ فإن ذلك لا يضر أو انتقل مثلا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء فإن ذلك لا يضر لأنه لأمر يتعلق بطهارته أما لو فاتت المولاة لأمر لا يتعلق بالطهارة مثل في أثناء وضوءه وجد في ثوبه دما فجعل يشتغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت المولاة فإنه يجب عليه ها يعادة. يعاده الوضو لأن هذا لا يتعلق بطهارته نعم اذا كان في احد الاعضاء كل حال يكون كيف يعني ليس مفاجئ لا يزيل الحائل قبل ان يشرف وضوء لان ربما ينسى او ربما يتكاسل او يتهاون ولا بلا شك انه اذا وجد هذا الحائن أن يبادر بازالته لكن بعض الناس كون مثلا يشتغل صاحب بوية وهو راحن كلما سقط نقطة على بدنه يروح يزيلها في الحال فو يقول إذا جاء وقت الصلاة اذا التوى او يكون مثلا احنما وصل الى القدمين مسح القدمين فان عليه الصحيح يتذكر انه انتهى الوقت مسح الماء فان شاء الله <تصفيق> لو ايش لو طال يعني الزامن الباصل يعني طولا شبيل نعم درجة درجة درجة نهاية درجة نهاية ما يضر ما دام من هذه لتكميل طهارته فلا يضر لكن لاحظ انه لا بد يكون يعني مشتغل بذلك ما قد مثل لما راح الى, الى, الى, الى الحمام الثاني أو الصنبور الثاني صادفوا واحد صاحبه له وقاموا سالوا هويا هذا ما تنقطع الموالاه نعم له ترتيب الترتيب بين الاربعه فقط الوجه واليدين والراس والرجلين قال وحي الله لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله لانه ارفنا اليها قيده وهما ها بزمن معتدل خال من الريح واستثنين منها ما إذا كان فوات الموالاة لأمر يتعلق بطهارته قال المؤلف والنية شرط النية بمعنى القصد بمعنى القصد ومحلها القلب ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل وهي شرط في جميع العبادات والكلام عليها من وجهين الوجه الأول من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره يعني انوي الصلاه انوي بالصلاه النافلات وبالفري فرض وبالحج انوي حج وبالصوم انوي صوم وهذا يتكلم عنه من اهل الفقه الوجه الثاني مما يبحث في النيه القصد المعمول له لا قصد تعيين العبادة وتمييزها بل قصد المعمول له وهو الإخلاص وضده الشرك والذي يتكلم على هذا من أرباب السلوك يعني في باب التوحيد وما يتعلق به وهذا الأخير أهم من الأول لأنه هو لب الإسلام وخلاصة الدين الإخلاص لله عز وجل يعني يكون الإنسان مثلا يعين الصلاة هذه أنها فريضة وأنها ظهر أو عصر وما شبه ذلك لا يساوي أن يقصد بذلك وجه الله أو يقصد بذلك الريع هذا أهم وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به وهو إخلاص النية لمن؟ لله عز وجل وكما ينبغي بل يجب إخلاص النية لله يجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلنتذكر عند فعل العبادات شيئا الأول نتذكر امر الله بهذه العبادة حتى نؤديها وكأننا إيش؟ نمتثل أمر الله عندما نتنوع ما نتوضى ما نجي نقول نحن الآن بنتوضى لأننا بنصلي والوضوء الشرط لصحة الصلاة بل ينبغي أن نتوضى لأن الله قال يغسلوا وجوهكم أيديكم فنكون بذلك ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى وكذلك نستحضر ها أن أمامنا إمامنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحقق بذلك المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم النية الشرط لصحة العمل ول لقبوله وإجزائه ول للكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان الله تعالى قيد كثيرا من من في القران قيدها بقوله ابتغاء وجه الله مثل قوله تعالى: "ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتي اجرهم" والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا بد من النية فالنية شرط لجميع العبادات وهل ينطق بها الإنسان أو لا ينطق وإذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرا أو جهرا الصحيح أنه لا ينطق بها وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية أبدا ما حفظ ذلك عنهم ولو كان النطق بالنية مشروعا لبينه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي أو المقالب ولم يبينه الله فدل هذا على أنه ليس من شرعه فإذا أردت أن تتوضأ لا تقول نويت أن أتوضأ أن تصلي لا تقول يا عيسى لا تقول نويت أن أصلي وإذا أردت أن تصوم لا تقول نويت أن أصوم وكان اهلنا يعلمونا ونحن صغار ان نقول اللهم اني نويت الصيام الى الليل ما ذو ما زال باقيا املا بها على كل حال هذا مو موضوع يعني مو مشروع باقي علينا الحج هل يسن النطق بالنيه فيه نعم لا لا يسأل لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إن نويت أنا حج أو نويت النسك الفلاني وإنما يلبي بالحج فيظهر النية ويكون عقد بالنية سابقا على التلبية لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى اشتراط في نسكه هل يحتاج إلى النطق بالنية هو اللهم أني أريد كذا وإن حبسني أو لا ما شرط ليس بشرط يقول نويت بل له أن يقول اللهم إن حبسني حابست فمحل حيث حبسني بدون أن ينطق بالنية بدون أن ينطق فإذا النية شرط الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والكلام عليها من وجهين من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره هذا الوجه يتكلم عليه من فقه ومن جهة تعيين المعمول له وهو الإخلاص وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل ويذكر ذلك في كتب التوحيد محلها القلب ولا يسن التلفظ بها لا سر ولا جهر والمشهور من المذهب عند الأصحاب أنه يسن النطق بها سرا ولكن هذا طيف لعدم وروده أما القول بأنه يسن نطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف وفيه أيضا من التشويش على الناس لأسيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر ويذكر أن بعض, بعض العامة سمع شخصا يصليه في المسجد الحرام مأموما وعندما عندما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف إمام المسجد للحرام يوم بغي يكبر قال له اصبر وش عندك قال اذكر اليوم تاريخ اليوم والمكان نعم ما عليك لا الساعة ما أقل تاريخ اليوم في اليوم الفلاني يوم الأربعة مثلا كذا وكذا من الشعب نعم فالرجل انتبه لأنه ما حاجة أنك تبيل الله عز وجل ما لا نويت لأن الله يعلم ما في قلبك ثم إن النية ليست بالأمر الصعب وإن كانت عند بعض أهل الوسوى الصعبة لكنها في الحقيقة ليس الصعب لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون ذلك مسبوقا بالنية رجل قرب الماء وقال بسم الله وغسر كفيه وتماظ مرسل شغل آخره هل يعقل أنه فعل ذلك بدون النية؟ وهو عاقل مختار لا يمكن ولهذا قال بعض العلماء لو ان الله كلفنا عملا بلا نيه لكان من تكليف ما لا يطاق لو قال الله لنا توضؤوا ولا تنوا صلوا ولا تنوا يمكن هذا ولا ما يمكن لا يمكن ابدا فالنيه ليس بالامر السهل وما يرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس فأنت عندما تحضر ما حاجه إلى, إلي, إلي تعالى حتى أن شيخ رحمه الله قال في نية الصوم إذا تعشى الإنسان ليلة لياري رمضان فإن عشاءه يدل على نيته لو ما نوى الصوم من أغد السبب إن لتعشى في رمضان يلاحظ أنه سوف يتسحر في آخر الليل فلا يكثر العشاء كما يكثره إذا كان في غير الصوت قال والنية شرط يقول لطهارة الأحداث لطهارة الأحداث كلها فهذا المؤلف رحمه الله لطهارة الأحداث وهي جمع حدث والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هذا الحدث ويطلق أحيانا على سببه فيقال للغائط حدث ويقال للبول حدث ومنه قوله عليه الصلاة لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوظى فهو يطلق في الأصل على المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وقد راجبه سببه وهو السبب الموجب للوضوء وقول لطهارة الأحداث يشمل الحدث الأصغر والأكبر كل الأحداث وخرج بقوله لطهارة الأحداث طهارة الأنجاس فإنه لا يشترط له لها النية ولذلك لو علق الإنسان ثوبه في السطح فجاء المطر على هذا الثوب حتى غسله وزلت النجاسة طهر قل لما يطهر طهر مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيته ما نوه عندما علقه في السطح ما نوه أن يعصله والمطر أيضا ليس من وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فتنزل الأمطار عليها فتطهر بدون قصد فتكون ظاهرة وهذا الذي ذكره مؤلف هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد الحنبل وذهب أبو حنيف رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا يشرط الهلية قال لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لماذا للصلاة لتصريح الصلاة فهي كما لو لبس ثوبا يسر به عورته فإنه لا يشترط أن ينوي بذلك سطر العورة بل لو لبسه للتجمل أو لدفع البرد وما شف ذلك أزأ. ولكن قوله ضعيف فإن الصواب أن الوضوء عبادة مستقلة والدليل على ذلك أن الله رتب عليه الفضل والثواب والأجر ومثل هذا يكون عبادة مستقلة وهو قول جمهور أهل العلم وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطا بخلاف إزالة النجاسة فإزالة النجاسة ليست فعلا ولكنها تخل عن, عن شيء يطلب إزالته تطلب إزالته فلهذا لم يكن عبادة مستقلة فلا تشرط في النية لكن كيف ينوي النية لها بالنسبة للوضوء لها عدة أوجه قال فينوي رفع الحدث هذا واحد ينوي رفع الحدث يتوضى يشتوضى قال برفع الحدث الذي حصل ليه بسبب الغائط مثلا أو بسبب, بسبب البول هذا رفع الحدث إذا نوى رفع الحدث صح وضوءه أو لا صح وضوءه وهذا هو المقصود في الوضوء أن يرفع الحدث هذه واحدة الثاني أو الطهارة لما لا يباح إلا بها ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة والشيء الذي لا يباح إلا بالطهارة الصلاة والطواف ومس المصر هذه الأشياء الثلاثة لا تباح إلا بالطهارة إذا ينوي الطهارة للصلاة ما نوى رفع الحدث لكن نوى الطهارة للصلاة يرتفع الحدث أو لا لأن الصلاة لما تصح إلا بعد رفع الحدث نوى الطهارة للطواف كذلك يرتفع نوى الطهارة لمس المصحف أيضا يرتفع الحدث الوجه الثالث قال فإن وما تسن له الطهارة ارتفع حدثك الوجه الثالث أن ينوي ما تسن له الطهارة يعني ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة ولم تجب لما تسن له الطهارة كالقراءة قراءة القرآن بنوم مصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان له بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا الله الله. على طهارة فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ارتفع الحدث كيف ذلك لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث نعم لأجل أن يقرأ وكذلك لو نوى الطهارة لدفع الغضب يا صح نعم يرفع الحدث لو الطهاره للنوم نعم سنه يرتفع الحدث فصارت النيه لهذا لا تتوجب ان ينوي رفع الحدث ان ينوي الطهاره لما تجب له الطهاره ان ينوي الطهاره لما تسن له الطهاره قال المؤلف او تجديدا مسمونا ناسيا حدثه ارتفع هذه المسألة الرابعة لكنه قيدها المؤلف بقوله تجديدا اي تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث وعلى الوضوء الآن فنوى تجديدا للوضوء الذي كان متصفا به الآن لكن اشترت المؤلف شرطي أن يكون ذلك التجديد مسنونا لأنه إذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا فإذا نوى التجديد وهو غير مشروع فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك متى يكون مسنونا يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله إذا صلى بالوضوء إلى قبله يستحب أن يتوضع الاصطلاة الجديدة مثال ذلك توضع الاصطلاة وصلى الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على طهرته يقول له يسن لك أن تتوضع تجديدا للوضوء لأنك توضعت بالوضوء إسلاما لأنك صليت بالوضوء السابق صليت بالوضوء السابق فكان تجديد الوضوء لك مشهوعا فإن لم يصلي به بأن توضى لصلاة العصر قبل دخول وقته وأن نصلي بهذا الوضوء ثم لما أدن العصر جدد الوضوء ها فهذا ليس بمشروع فلا يرتفع حدثه طيب الشرط الثاني قال ناسيا حدثه ناسيا حدثه فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع حدثه وهذا من غرائب العلم نقول إذا نويت الشيء ناسيا صح وإن نويته ذاكرا لم يصح مثال ذلك رجل صلى الظهر بوضوء ثم انتقض وضوءه بعد الظهر ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث هل يرتفع وحدثه إلا لا يرتفع. لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسا فإن كان ذاكراً لحدثه لم يرتفع حدثه لأنه حينئذ نكون متلاعباً كيف تنوي التجديد وأنت نس على وضوء لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة أما أن تنوي التجديد وأنت محدث فهذا التلاعب فلا يرتفع الحدث قال المؤلف رحمه الله وإنها غسلاً مسنوناً أجزاء عن واجب إنها غسلاً مسنوناً أجزاء عن واجب مثل أي شيء غسل المسنون مثل أن يغتسل من تغسير الميت فإنه غسل مسنون ومثل أن يغتسل للإحرام ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة كل هذه أرسال مسنونة وسأتأتي إن شاء الله تعالى سيأتي ذكرها فيما بعد وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء من الأرسال المسنونة والصحيح أنه واجب إذا نوى غسلا مسنونا يقول المؤلف إنه يجزئ عن الواجب وظاهر كلام المؤلف ولو ذكر أن عليه واجبا وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه يعني ناسا الجنابة فلو الغسل المسنون فإنه يتزوه عن الواجب فإن لم يكن ناسيا فإنه لا ارتفع لأن الغسل المسنون ليس عن حدث, ليس عن حدث. وإذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينوي إلا الغسل المسنون وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك فكيف يرتبوا الحدث وهذا القول أي تقييده بأن يكون ناسيا له وجهة نظر وأما الذين لا يقيدون فيقولون لأنه لما كان الغصل المسنون طهارة شرعية كان رافع للحدث ولكن هذا التعليل فيه شيء من العلة نعم لأنه قول هو غصل مشروع لشك لكنه غصل مشروع دون الغصل الواجب من الجنابة فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب لو كان الأمر بالعكس لا أمكن لكن كونه ينوي الغسل المسنون ونقول إن هذا يجزئ عن الواجب هذا فيه نظر لكنه إذا كان ناسيا فهو معدو مثاله لو أن أحدا اقتسل الجمعة على القول بأنه غسل الجمعة سنة وهو عليه جنابة لكنه ما ذكر أو ما علم مثل أن لا يعلم بالجنابة إلا بعد صلاة الجمعة كما لو كان قد احتلم ولم, يشعر ولم يعلم إلا بعد الجمعة فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة وأما إذا علم ونوى هذا الرسل المسمون فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء طيب وكذا عكسه يعني إنه غسل واجبا أجزأ عن المسلون لدخوله فيه لأن الغسل الواجب أعلى من المسلون فيسقط به كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه لأن الواجب أقوى من المستحب طيب وإن نواهما جميعا يجزئ يجزئ من باب أولى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل مرئ ما نوا وإن اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا ها؟ كان أطيب كان أطيب كما اختاره الأصحاب رحمهم الله وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات إما أن ينوى مسنون دون الواجب أو الواجب دون المسنون أو هما جميعا أو يغتسل لهما جميعا, جميعا لهما جميعا يعني يغسل كل واحد له غسل منفرد فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا أعلى الحالات وإن نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل من إنما نواه وإن الواجب سقط به المسنون وإن نوا المسنون على المذهب أجزاء عن الواجب يسقط به الواجب ولكن في نفسه منه شيء نعم لو كان ناسيا فقد يقال إن هذا يجزي لأنه وصل المشروع والإنسان لم يذكر يقول وكذا أجزاء عن الواجب وكذا عكسه كذا خبر مقدم وعكسه مبتدى مؤخر ما هو عكس هذه الصورة أن ينوي واجبا عن المسل ثم قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا يعني بأن فعل الإنسان من نواقض الوضوء أشياء متعددة بال تغوط خرج منه ريح أكل لحمة إبل نام نوما عميقا هذه خمسة أشياء فعل هذه الخمسة كلها هذه الأحداث وش توجب توجب الوضوء نوى الطهارة عن البول فقط عن البول نوى, الب... نوى الطهارة عن, عن الجميع لكن لو نوى عن البول فقط يعني دون على فإنه لا يرتفع غيره عن البول لا يجزي الا عن البول قالوا لعموم قوله وإنما لكل من ما نوى وقيل يجزء عنه وعن غيره لأن الحدث وصف واحد وإن تعدد أسبابه فإنه لا تعدد الحدث في الحقيقة وصف واحد لو تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم يعين إلا سببا واحدا منه وقيل إن عين الأول ارتفع الباقي وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منهما وجه هذا القول يقول لأن الثاني ورد على حدث لا على طهارة مثل بال بالأول ثم بعد ذلك تغوط ثم توضأ عن الغائط فقط يقول هذا لا يجزئ السبب لأن الثاني ورد على حدث فلم يؤثر شيئا وحينئذ فإذا نور الحدث عنه رفع الحدث من الثاني لم يرتفع لأنه لا حدث منه لأن الحدث من, من الأول وكل هذه كما ترون مجرد اجتهادات وتعليلات والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى أن لا ارتفع غيره لأن نقول إن الحدث وصف واحد وأنت أدت أسبابه فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخلص لا نقول ان هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما لكل من إما نوى وهذا لم ينوي الا عن الا عن الحدث من البوء لان نقول ان الحدث شيء واحد فاذا نوى رفعه ارتفع وليس الانسان دبال الساعه الواحده صار له حدث فاذا خرجت منه الريح الساعه الواحده والنصف صار حدث اخر وثالث ورابع الى اخره لا الحدث هو واحد والاسباب متعددة اي شيء تنوي رفع العدث به او رفع العدث منه فانه يزوك اذا اجتمعت احداث توجب غسلا ماذا مثالة الجمع والانزال ايش على كل حال أثنين يكفي والحيض مثلا في المرأة والنفاس إذا اجتمعت هذه الأحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث في الحدث الأصغر يرتفع, الحد يرتفع ترتفع جنابه أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع ولهذا قال المؤلف ارتفع سائرها والسبب هو ذكرنا من أن الحدث وصف واحد إذا ارتفع ارتفع عن الجميع نعم ما اعلم احد قال بي ذلك نعم بعض لا الواجب جنس واحد واما المسنون والواجب هو ما جنسة. هذا الفرق بينهما في فيما فيما اذا ان اجتمعوا وصلي مسنون وغسل مواجب نعم يعني غسل جمعة وغسل جنة نعم هم ي... الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزاء عن المسلون إذا نوى الواجب أجزاء عن المسلون لكن يقولون إنه إذا أفعل الأمر يغتسل مرتين فهذا أفضل لأنه حص... حصل منه عملا وغسلا <تصفيق> نعم قد يكون هم يقولون مثلا الرسول امر بالغسل يوم الجمعه تغتسل يوم الجمعه والله امر بالغسل من الاجنبه تغتسل من الاجنب نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا تلعب. إذا تلعب ما نوافقه على لعيبه لا صح لأنه, لأنه نوى الوضوء من البول والباقي قال قال ما, ما نمتوضن له ما هو... ما هو لم ينوي فقط قال ما نمتوضن له نقول الآن ارتفع حدثك بنية, البو... بنية الوضوء من البول وإن شيء لا تنوي علينا منك. مدام أنه وجد وضوء انتهت للإنسان وفيها أمر الله لسبب من أسباب واحد فكونه لانه ولا نقول هذا ما يؤثر مثل ما لو أن الإنسان توضى وأكمل وضوءه ولما توضى وأكمل وضوءه قال ترى هونت أبطل وضوء ما يبطل الوضوء نعم تونى إنسان يعني تو على... بدون 100 مثلا ما هي ما هي زي ما مدام ما نوى التبات لله عز وجل فهو ما ينفع وانه ولي واحده ايش ايش وش فيه يعني ما هي هون لا بده مين ما بعد ما هو احنا عن النية الان يجي ان شاء الله هذا راح يا شيخ التنجيم والموالا يبيجينا شاء الله انتبه كم بيجي بالغسل يعني قال يرتفع على نعم كم يعني كم بيجي بالغسل مثلا غمسه طيزه تغسل يعني كل ما مثلا ينوي يعني من قصد لا غمس بنية الاثم يا جناب نعم, ايه ايه نعم, ايه نعم, نعم, نعم يكفي يكفي أبدا بدون ذلك بدون ذلك نعم ذلك مهوه واجب من رحمه الله و... ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وتسن عند أول مسلوناتها يجب الاتيان بها أي بالنية عند أول مسلونات الطهارة والنية كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فلد العبادة تقربا ان الله عز وجل كيف واجب الاتيان بها عند اول واجب الطهاره وهو التسميه وتسن عند اول مسناته نعم انا حذفتها عمدا يجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره وهو التسميه وتسن عند اول مسناته هذا المؤلف اراد الكلام على محل النيه متى ينوي الانسان يقول يجب عند أول واجبات الطهارة وكلمة عند تدل على القرب كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فالعندية تدل على القرب وعلى هذا فيجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير و لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزي الدليل على أنها لا بد أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله يعني من أين نأخذها من كلام مؤلف من قوله عند وقوله عند أول واجبات الطهارة ولم يقل عند أول فروض الطهارة لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة والواجب هو التسمية وقد سبق لنا أن المؤلف يقول إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النساء وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ على المذهب أو سمى وبنى على ما في الإخناع وأن الأصحاب اختلفوا في هذا هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنف وسبق لنا القول الصحيح أن التسمح ليست بواجبة وهو اغتيال موفق وجماعة من, من, الفوق من أصحابنا رحمهم الله وللك لأن الدليل الوارد فيها كما قال الإمام أحمد لا يثبت وإذا لم يثبت فإن القول في إعزام الناس بها ويبطال الوضوء بتركها بناء على دليل لم يثبت هذا لا ينبغي لأن الإنسان مسؤول عمام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالى أن يكلفهم ما لم يقتضه الشر لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر فإذا أراد أن يتوضى فلا بد, تسب... فلا بد ينوي النيه قبل التسميه لان التسميه واجبه قال وتسن عند اول مسنوناتها ان يوجد قبل واجب ما هو اول مسنونات الطهاره اول مسنوناتها غسل الكفين ثلاثه قبل غسل الوجه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الورو فإذا غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ ها واجبا مل سنة لا وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل التسمية صار صارت النية قبل غسل يدين سنة ولكن كما سبق لنا مرارا وتكرارا كون الإنسان يحضر ويحضر الماء ويبدأ هل يعقل أن يفعل ذلك بلا نية هبدا ما يعقل ولهذا لابد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسلونات إذ لا يعقل أحد أن أحدا من الناس يحضر الماء ويشرع بالعمل وهو ما نوى أن يتوظى هذا بعيد اللهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل ولما غسل كفيه قال إذا ما بقى عليه لشيء بسيط أكمل أبجعله وضعه فهذا ربما يقال إن الرجل ابتدأ الطهارة بلا نية وحينئذن يمكن أن تجب الطهارة وأن تجب النية عند التسمية أو نسيح يمكن بعض الناس يغسلنا لكن ويعساوه ويمتل بالوضو لأنه متعود على الوضو بدون نية بدون نية بدون نية أن الوضو يمتدأ للتغسير هذه ربما أيضا تقع لكنها بعيدة المهم أنه أراد الفعل الآن أراضي الفعل استواكي شيخ خالي نعم ومسلين. نعم لكن عند المضمرة استواكي عند المضمرة هو <تصفيق> بعض الواجبات <تصفيق> قال وتستنوا عند أول مسلوماتها إن وجد قبل واجب إن وجد الضمير يعود على أول المسلومات <تصفيق> وقبل قبل واجب وشف الواجب التسمية يعني لو غست لكفيه ثلاثا قبل أن نسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون سنة والخلاصة أننا لو سئلنا متى تكون النية قلنا لها محل محل يكون تكون سنة فيه ومحل تكون واجبة ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة هو قبل أول الواجب وما هو الذي تكون في السنة قبل المسنون إن وجد قبل واجب وقول المؤلف إن وجد قبل واجب يشير إلى, أنه إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب الغالب إن الإنسان يسمي قبل أن يصل كفيه وإحنا إذن يكون الواجب متقدما قال واستصحاب ذكرها في جميعها يعني ويسن أيضا استحبا واستصحاب ذكرها في جميعها ذكرها لا يعني ما هو باللسان بالمرد ذكرها في القلب يعني يسن للإنسان أن يستصحب تذكر النية في قلبه في جميع في جميع الطهارة فان غابت عن خاطره مثل واحد يتوضا وعنده انسان يحدثه نوى ان في اول الفعل ومع الحديث غابت النيه عن قلبه يضره ولا لا لا يضره لان تذكرها سنه وقد سبقت سبق لنا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر النية عند غصر كل عضو ناوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل مستحضرا بذلك أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لو, أن لو سبق لسانه بغير قصده لو سبق لسانه بعيد قصده فعلى أي شيء يكون مدار المدار على ما في القلب لو فرد نهارات يتوضى ونطق بالنية بناء على استحباب نطبها على أنه يريد أن يعتسب أو أنه في قلبه كان يريد الوضوء ثم عند الفعل نوع الغسل فعلى أي شيء يعتمد على, على عزم قلبه أو على الوهم الذي طرأ عليه على عزم القلب نعم ولهذا لو سأل سائل عن رجل أراد أن يحلم بالحج مفردا ولكن لأنه كثيرا ما يعتمر قال لبيك عمره و هو يريد العمره انما يريد إن الحج فبي شيء نعقد الاحرام اه بالحج لان العبره بما في القلب ولهذا قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من الايمان والالات اخرى بما كسبت قلوبكم نعم يستحب اصحاب ذكرها ذكر هنا بمعنى تذكر تذكرها بقلبه في جميع الطهارة ويجب استصحاب حكمها يجب أن يستصحب الحكم ومعنى استصحاب الحكم أن لا ينوي قطعها أن لا ينوي قطعها فالنية إذن باعتبار للاستصحاب لها ثلاث حالات أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره وهذا أكمل الأحوال أن تعذب عن خاطره لكنه ما نور قطر وهذا يسمى استصحاب إيش الحكم استصحاب حكمها يعني بنى على حكمها الأول ومشى عليه ما نقضه الثالثة أن ينوي القط أن ينوي القط ينوها في أثناء وضوءه نوى قطع نية الوضوء لكن استمر في غسل رجليه مثلا لتنظيفهما من الطين ما تقول في هذا يصح وضوءه لا لا لماذا لأنه لم يستصح بالحكم حيث إنه إيش قطع النية في أثناء العبادة طيب في حالة الرابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه